وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بِهِ ضَلُّوا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا اننا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى دعناهم حصيدا خامدين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَئِنْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَاتَ تَخُذُناهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنتَ فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوِيلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ نُنَزِّلُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي وَلَا يَسْتَحْ يرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام يتخذون الهه من الاضيم مشيرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسر أسألوا عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتو برهانكم சதி கருமதி கும் கவலி வல் அக்ஷமுன பசு